بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك نار الله الموقده التي تطلع على